والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك ما أَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا, إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا